بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك حجاب فعمل فعمل إننا عاملون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 إنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له الداد ذلك رب العالمين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 فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وندينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما شَهِدَ شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بِمَا بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنط قال الله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 وزلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فنار مثول لهم وإن يستعبوا فما هم من المعتبين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 تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 وَإِمَّا يَنْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِفْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِفْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذي نعده ربك يسبحون له بالليل والنهاجر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 خير أن مي يأتي آملي يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدِ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ وَهُوَ عِقَابٍ أَلِيمٌ وَلَوْ دَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد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 وما ربك بظلام للعابد من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام وَمَا ربك بظلام للعابد من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّاك قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِنْ مَحِيصٍ لا يَسَمُّ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنَّ السَّهُوَ الشَّرْرُ فَيَأُوْزُ قَنُوَطًا وَلَا إِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْرٍ أَبَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَلَنَا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا أبدان ب وإذا لثه الشر فذ دعاء عريض هل أرأيتم إن كان من عيد الله ثم كفرت ب من أضل من هو في سقاق سنريهم آياتنا في الأفاق، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم، حتى يتبيّن لهم أنه الحق، أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. أو لم يكفي بربك؟ أو لم يكفي بربك أنه على كل سئم سهيد؟ ألا إنهم في مريات من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل سيء محيط؟